الوحدة التاسعة الدرس الخمسون استمع إلى النص وسائل النقل والاتصال قديما وحديثا يتكون العالم من ست قارات ويبلغ عدد سكانه أكثر من ستة مليارات إنسان هذا العالم الواشع أصبح قرية صغيرة كيف صار ذلك؟ هناك سببان أولهما وسائل النقل الحديثة وثانيهما وسائل الاتصال الحديثة كانت وسائل النقل في العصور القديمة بطيئة جدا وكان الناس يسافرون مشيا على الأقدام ويحملون حاجاتهم على ظهورهم أو رؤوسهم ثم أخذ الناس يستعملون الحيوانات كالجمال والبغال والحمير في نقل حاجاتهم بعد مدة صنع الإنسان عربات صغيرة لها أربع عجلات تسير دون محرك ثم صنعت بعد ذلك المراكب الشراعية التي تسير على الماء صنع الإنسان في العصر الحديث مركبات تعمل بالمحركات فظهر كثير من وسائل النقل الحديثة مثل السيارات والقطارات والسفن والطائرات جعلت هذه الوسائل العالم قرية صغيرة فالإنسان ينتقل في ساعات من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة وهذا يختلف عما كان في الماضي حيث كان الإنسان يحتاج إلى أيام وشهور لينتقل من مدينة إلى مدينة أما السبب الثاني الذي جعل العالم قرية صغيرة فهو وسائل الاتصال الحديثة مثل الصحف والهاتف والإذاعة والتلفاز والحاسوب والشبكة الدولية التي جعلت الإنسان يعرف أولا بأول ما يحدث في جميع بلاد العالم كانت وسائل الاتصال في العصور القديمة بطيئة جدا. فالإنسان يرسل الأخبار والمعلومات عن طريق صوت أو عن طريق العدائين أو عن طريق الحمام الزاجل وكانت الأخبار تصل بعد مدة طويلة وقد لا تصل في كثير من الأحيان